إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ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 جحيم ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم لوق انك انت العزيز الكريم انها ذا ما كنتم به تمترون ان ال تقينا في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وز وجناهم بحور عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسْتَجْنَوْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُبْتَغِبُونَ